طيب كتاب صحيح السيرة المبحث الثالث عشر عبد الله بن أبي وإيذاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم من حديث أسامة بن زيدن رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف الإكاف انت تعرف يحطه على الحصان حاجة اسمها السرج أو حاجة زي كده السرج السرج علشان تعرف تقعد عليه يريح الحصان ويريح في القاعدة برضو يبقى متوافق مع ظهر الحصان وظهر الايه فيحطوا برضو للحمار حاجة زي كده برضو عشان ايه العظم ما يضيقش بعضه بين الراجل والراكب والموت فيسموء كاف يعني ما يقابل السرج للحصان تحته قطيفة فدكية مش عارف فدكية دي اللي هي سيدي القطيفة بيقول دي ثار مخمل معارفين انتو القطيفة النمى الفدكية دي مجابش سريت ها بلد اي يعني اصدل اسم البلد ممكن يكون قصده اسم البلد واردف وراءه اسامة يا... يا نعيمك يا اسامة وهو يعود سعد ابن عبادة في بني الحارس ابن الخزرج أوه. سيدنا سعد ابن عبادة يظهر كان مريض ولا حاجة ولا ايه سعد ابن عبادة ده كان ايه بالنسبة للخزرج سيد الخزرج ولا سيد الاوس سعد ابن عبادة سيد الخزرج سيد الخزرج مال مين يا بدري سيد الأوس من غير ما تلعب في دقنا كل حاجة ها سعد بن معاذ معاذ بن جبل يا ابني سيب دانك سيب دانك هاريت ها سعد بن معاذ بن جبل مش عارف ازاي سعد بن معاذ بن جبل بقى سيدنا سعد بن معاذ سيد الاوس كبير فيه اما معاذ بن جبل فكان شابا صغيرا مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما زال صغيرا وقلت لكم الحديث فوجدت ايه دخلت المسجد وجدت شابا براق الثناية وحوله الشيوخ يسمعون منه ويصدرون عنه الشيوخ يعني ايه ها فوق كده وقل لي ها الكبار في السنة الشيخ يبقى عنده كم سنة؟ خمسين سنة ها؟ ما الكهل؟ أربعين سنة الكهل أربعين ها؟ لا لا الكهل أربعين والله أعلم ثلاثين يبقى كهل؟ لا لا لسه يعلم يمكن يعني المرشح بينتهي عند 30 لا يا راجل الكهل باين 40 يعني ما فيش ولا شيخ هنا غيري طيب وتكلم الناس في المهدي وكهلا يعني ايه ها؟ يعني هينزل تاني يكلم الناس بعد ما ينزل مش هينزل يعيش في الدنيا شوية كتيرة ويتجوز ويطلع الطور ويطلع يأجوج ومأجوج ويدعو ويعتصم أصحابه ويجبل وبعدين ينزل ويتوفى ويدفن مع حبيبه وحبيبنا فيكون اربع احباب هناك صلى الله على النبي واله وعلى سيدنا عيسى وعلى سيدنا ابو بكر وعمر رضي الله عنهم نعم بيقول ايه قوس من 30 ل 50 ايه هو الكهل من 30 ل اسمه كهل ماشي وكلام مصطفى صح للاسف يزين <تصفيق> <تصفيق> نطلقه غلط ما عرفناش لما انت متواطئ معاه منتوا في لجنة واحدة شفتوا واحد هنا واحد في اقصر مما ده يقول طبعا ما قالك رئيس اللجنة بتاعتنا يعني لازم انصره وراح جابها بسرعة جاب من تحت تقطيع الارض جاب من تلاوت لقى ده قول باطل مثلا أو, قول او وقيلة مثلا او حاجة زيك لا مرتبعا غمازلوف الدالوس مرتبعا رئيس اللجنة ده عضو نائب الرئيس ناشي وهو يعود سعد ابن عبادة في بني الحارس ابن الخزرج في بني دي بايه ها يعني هو سيدنا سعد كان عند بني الحارث ابن الخزرج وذلك قبل وقعة بدر حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدات الأوثان واليهود فيهم عبد الله بن أبي وفي المجلس عبد الله بن رواحة فلما رشيت المجلس عجاجة الداب العجاجة اللي هي الغبار اللي بيطلع من حوافر الداب مرتفع من غبار حوافرها خمر عبد الله بن أبين أنفه بردائه غطاه يعني ثم قال لا تغبر علينا فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني هم حياتهم كلها كده كل اللي بيعد كده هيقولهم عدش يعد ولا روح ولا ييجي مده من عادين في الطريق خلا إنما ايه نظام إرجاف برضو وبواخة وكده وإيه اللي يعني مش من هنا ده هناك ده ابن قباية ها ده عبد الله بن أبي مما محمد بن سلول ده غيره فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن فقال عبد الله بن أبي أيها المرء لا أحسن من لا, لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه فقال عبد الله بن رواحة اغشنا في مجالسنا من الغشيان فإنا نحب ذلك قال فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا فلم يزل, فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم الله إزاي يخفضهم مش خلي المسلمين موتوا المشركين واليهود النبي ما عندوش يقين ولا إيه ما عندوش توكل ليه عمل كده النبي ما عندوش توكل مش كده يا احمد يا مادي لم يؤمر ليه ليه لم يؤمر انما الوقت يؤمرنا مش كده أمرنا بقى ان كان الحال مثل الحال ان احنا على طول نضرب على طول ها انا عايزك تروح امريكا ولا تروح انجلترا ولا حاجة تعيش هناك نشوفها تعمل ايه انت و خد معاك حد معين نا <تصفيق> ده ايه اللي تأدب ايه اللي يخليه يعمل كده مفيش يقين مفيش توكل هو ربنا اللي بينصر ولا هو صلى الله على النبي وآله وصحبه وبئسا للمبتدعة سحقة اما الجهلة فمسكين ربنا يهديهم ويعلمهم اللي هو احنا يعني الله العظيم هذا فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم يعني يسكنهم ويسهل الأمر بينهم ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال أي سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب أو أبو حباب اللي هو مين ابن أبي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 يعني يخلوه ملك عليهم يعني فيعصبوه بالعصابة فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق بذلك يعني غص شرق نقول شرق يعني قات له, له آه الواحد يجي يشرب المية تدخل في زوره يعني في الرئتين متجهة إلى الجهاز التنفسي وما تخش جذا شرق بذلك فذلك فعل به ما رأيت فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كتفي كده عشان تول عندنا كلام كتير ها؟ هو وما الحكايه دي؟ لو قتال ده كانوا بيتخانقوا مع بعض مش هو اللي بيتخانق صلح الحديبيه ما له؟ سنه 626 وبعد كده الخير اللي هو وانا بقول له الشيخ اسامه كحيل بقول انا قلت لهم يعني انتم قلتم كما قال عمر قلسنا على الحق فليما نعطي الدنيات من دينينا ما هي بعينها على النت المرة اللي فات ما هي بعينها هي هي بعينها هي نفس القولة دي هي يا غا المسألة مش كده مش مسألة التوكل وان احنا على الحق يبقى همانتصر و... لا يسمون هم؟ بطاحت انبطاح. انبطاح. اه ده انبطاح. ايه الانبطاح دي يا مصطفى بالمصطلح بتاعكم. ترك, الـ ترك الـ ها؟ الرضا بالدون يعني. ده اسمه انبطاح. الرضا بالدون عموما يعني. قال الزهري. المبحث الرابع عشر الإذن بالقتال قال الزهري أول آيات نزلت في القتال كما أخبرني عرواته عن عائشة رضي الله عنها أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلمون ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم إِنَّ اللَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجْعُونَ لا, لَا يَهْلَكُنَّا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُ أُذِنَ الَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وهي أول آيات نزلت في القتال طيب أدينا أقول ما عايز تقول إيه بأب يقول يا سيدي مهمكش معا؟ لا هو بيروي الاحداث يعني الاحداث اللي حصلت على حسب ما جات بالترتيب انما دا يدل على ايه؟ دي حاجة ودي حاجة دا حرب ما هو بعد الحرب سابهم برضو والنبي عمل حاجة ابن ابي لحد ما ابن ابي مات عمل في حاجة؟ ما تشفي عك ايه بقى كان مأس توكل مأس يقين وعندوش يقين انه ولا ربنا تخلى عنه ولا ايه ها ما ودعك ربك وما قلة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وعلى نبينا محمد وعلى اهل والسربي وعلى واحد من اخوانكو باعت بيقول متأسف على عدم الحضور ليس لدي اي عذاف ارجو الدعاء بالهداية والستر اهو ده اصهر طول الليل ادعيله ليه بقى محبش اللي ينصب علي واحد صادق مع نفسه صادق معايا بيقول لي عشان ادعيله بيقول لي ليه ادعيله لان هو عاوزي لو مش عاوز يجي ما كانش باعت وقال وقالين محترم الدرس ومحترم إنما اللي يضربها صارمة وما يجيش ولا عبره أدعي الناس كلها وسيب هو ما هو يعني ضربها صارمة ما اضربها إحنا صمت إيه من حبنا إيه حبناه وصارمة عنا ومن كرهنا كرهناه ويحرم علينا اجتماعه مش يقولوا كده واللي ما يحطنيش تاج فوق راسه في رجلي دي امثله لطيفه يعني من مهندسين من مهندسين والحته دي انما عادي يجي يجيب بتاع ما هي فكره ايه راجل حر راجل فخ هيقول لنا ليه وان دعاء ايه هو محتاج دعاء ولا محتاج اي حاج ايه ناس فخمة